إَِّ قُولُ إِللاا عَتَّرَكََ بَعَْضُ آالِهَتَِ بِسُون قَالََ إِنِي أُشْحِدُ اللَّ وَشحَدُ أَنِي بَرِي أُم مِمََّا تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من اتِّمّ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِمْتُ ان يقوم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ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 وَتِكَ عَادُ جَحَدُ بِآياتِ رَبِّهِب وَعَصَوُ سُ لَهُ وَتَبَعُ أَم رَكُل لِجَبادِ وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومه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 يَغْفِرُهُ ثُمَّ تَوْبٌ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي نَامِرْجُو أَمْ قَبْلَ هذا أَتَنهََ أَنَّ عَُّدَ ماَا يَعَُّدُ آبَ أُونَ وَإِن نَالَ فِي شَكِم مِممَا تَدَعونَ